Mmm. -hmm. Muhyak hidini fi salam, maakimkin bismihi, tansak dan salam, maha kik ya qir al hamam, muhyak hidini fi salam, يكفي يا دنيا الغدار كفي في وسط الجموع كفي شرك عننا عفي عن ظلم البشار يكفي يا يَا سْتَلْجَمُ كَيْفَ يَشْرَكْ عَنَنَا عَثَيَانَ وَالْغُلْ مِنْ الْبِشَارْ الْبِشَارْ يَا صَاح أصحاب من قبل تنزح ويفجىك الأجل لو راح عمرك ما يفيد لن يحترف قده الأمل لو را و تصخ قد هالما محلاك يا طير الحما ويكثني في سلام معك يمكن بسمتي تسكوا و انسى من الالم محلاك يا طير الحما وانسى هالألام دنياك متعات الغرور تشنك من بعد السرور تفجك في لحظة فراغ تقف كلاك الرتدود دنياك ما تعات الغروب تشنك من بعد السرور تفجاك في لحظة فراغ تقف كلا They'll <todic> never <music>